بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك الزماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 ولا حهاة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكوا افتراه وأعانه علي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولى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 تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا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 ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانه دعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضورا، فقد كذبوك بما تقولون، فقد كذ.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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ زِلْزَالًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الضَّارِمُ عَلَى الْعَادِي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 فَقُلْ نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلَنَا أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا نَّكِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلُم بَرَبِنَا لَهُ الْأَمْثَالُ كُلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي يُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا إلا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَهُلَىٰ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْنَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 جعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دللا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سبتاً وجعل النهار نشرا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء مام طرورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم نهرين هذا عذب فرات وهذا ملح آنج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بجهنم إن عذابها كان غرما إنها سات مستقر ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما و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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين نفسهم